ألف لام را كتاب أحكمت آياته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 ونها عوجا اولئك في ضلال بعيد وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله وَحَلَّيَكُمْ إِذْ أَن جَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ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 قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يمن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 فأوحى إليهم ربهم لنهلك النظالمين ولنسكن النكوم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويصطام ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه يتجرع وَلَا يكاد يسيغه ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وَمِن وَرَائِهَا عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا على شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ألم تروا أن الله؟ ألم تروا أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إيشئ يذهبكم ويأتي بخلق جديد؟ وما ذلك على الله بعزيز؟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 وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف غرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويغرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون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 أن يتم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.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 وَاِذْ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّنَا هُنَّ أَضَلَّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَ عَلِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زرع دبيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل الافئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهتدين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء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 وَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ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 إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب